موقع روائع التلاوات يقدم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولوطا إذ قال لقومه يا تأتون الفاحشة ما سبطكم بها ما سبطكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لاهٍ غيره قد جاءتكم بينتم من ربكم فأوَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَأَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا تقعدون بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبقون هاجوا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 قد افترينا على الله كذبا قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله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 قومه لئن تبعتم شعيبا لئن تبعتم شعيبا إنكم إذن لا خاسرون وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنَّ تَبَعْتُمْ شُعَيْبَا إِنَّكُمْ إِذَا الْلَّخَاسِرُونَ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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء يأتين بأسنا بيانه وهم نائمون أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحوا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون